سوء so, سوء so. الله أكبر الله أكبر بسم الله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 غَيْرِ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَم لِيَكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهُكُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح فصعا بين يديه رحمته اياله مع الله تعالى الله عما يشركون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 بل إدارك علمهم في الآخرة بلهم في شك منها بل هم منها عمون الله, الله أكبر الله Robbana wa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 وما من آية في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. الله, الله أكبر. سمع الله لمن حميدة. ربنا 126. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر